أ م ا نبتليه فجعلناه س م ي ع ا ب ص ي ر الله ا ل ح س ن ا أعتدناه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 جزاء ولا شكورا إ ن ا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطيرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وسرورا و ج ز ا ه م بما صبروا جنه وحريرا متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا و د ا ن ي ة عليهم وذللت ويطاف ل ل ل ت قطوفها ل و ي عليهم باليه من فضه واكوام كانت قواريرا ف ض ة قد د و ه ا تقديرا ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسما سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا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 وكان سعيكم مشكورا انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم اثما او كفورا